وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَثِيرًا عَنهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جاعت فتنة مناتك عذاب الله ولئ نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله العالمين كفهم وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ان لم هم لكاذبون وَلَا يَحْمِلُ إِلَّا أَهْلُهُنَّ وَأَهْلُهُنَّ مَعَ أَهْلِهِنَّ وَلَن يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِي أَلْفِ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ